multimodal film does not عام البعاة تصبر والغربة للبهتان يا قلبي يا موجوع إياك تكون قلقان لو طالت المسافات أنا والأمال إخوات وتالتنا كان الليل ده نالية فيها النيل وليها فيي أروح ما اخترتش إني أروح ما نجوعي كان كفران ملعن أبوك يطموح اخرك تشوفني كفيل لكني مش قلقان بس كرتي رايح جاي طامل بعد صبر و بليل بهتان يا قلبي يا موجوع إياك تكون قلقان أنا مش في بلدي عويل لكني مش بتشاف ظهرت سنين عجاف مع إني لي يا عزيز افتوني في رؤياي لمو الأمان إزاي حطوها على المصبور أحلامي صباح تبور ممنو عليها الضي لكني مش قلقان تسكرت رايح جاي جاي البعد عنك خوف وانا عالرجوع ملهوف لكن هعود ازاي ومكاني كله ضيوف يا قلبي يا موجوع يا اه حضنا دموع حب البلد بيعيش لما يموت الجوع يا حضن بي السعني واحتاج تلور بعني ساعتنا مد ايديه شاور واتبعني لكني مش الان startar jag i